فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. إن الذين اتخذوا العجلة ينالهم غضب. ر وابه في الحياة الدنيا وكذلك نجز المفسرين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك إن ربك من بعدها الغفور وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ موتِ الغضبِ أَخَذَ الأَلْوَاحَ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وَفِيهِ نُسْخَتُهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ لَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِّنِقَاتِنَا فَلَمَّا قتهم روجفتوا قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتُهلكنَّ بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فسَّنَتُ كَتُضِلُّ إن هي إلا فسَّنَتُ كَتُضِلُّ بها من تشاء وتهدي من تشاء اغفر لنا وارحمنا وانته خير الغافرين